فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا أَنْ يَسْتَضْعِفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُوا أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ونريد ان نمن على الذين استضفوا في الارض ونجعلهم ونجعلهم ائمته ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض ونريا في الرءا وغمانا وجنودهم امنهم ما كانوا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا أخفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا راء المرسلين فالتقطوه ان آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهام ما جنوده ما كانوا فاعتين وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولنك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أم نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى أفارغا إن كادت لتبدي به لولا رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرْبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ فِيهِ فَحَرَّنَّا عَلَيْهِ الْمَرْضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُم عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَأَرْدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَل تَعلَمَ َّ وَعدَ اللهَّ حَقّ وَلكَِّا أَنْكْثَرَهُم ل يَعْلَم وَلََّا بَلَ غَشُ الدَّهُ وَسْتَوَتَنَ غحُكمَ وَعِرِمَا وَكَذَالِكَ نَ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 نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا إن يترقب اِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرُوهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَن أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُ مَا قَالَهَا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 مِنَ الْمُصْلِحِينَ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ فَخَرَجَ إِنِّي إِلَكَ مِنَ الضَّالِّينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّنَ اجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَاهِرَةُ اَسْرَ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فَسَأَلَاهُ مَاذَا قَالَ لَهُمَا فَتَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ, فقال رَبِّ إِنِّي فَجاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِخْيَاءٍ ۖ قَالَتْ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ رَنَا ۖ فَلَنَمَّا وقص عليه القصص قال لا تخاف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهم أيا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني أحجاج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني لا الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدو أنا عليه والله على ما نقول وكيل فلما قضى نوسى الأجل وسار بأهله من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو أجل لعلي آتيكم منها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 أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما راها تهتز كأنها يسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الوهد فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه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 فَأَنَّىٰ يُكَذِّبُونَ قَالُوا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَ سَوَّى بِآيَاتِنَا بَيِّنَات قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا في قَلَمَ سَرَبِ أَلَمْ بِمَا جَاءَ الْبُدَأَ مِنْ عِنْدِي وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّهَارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا وقعد لي يا على الطين فاجعل لي صرحا, فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وَاَسْتَكْبَرَهُ وَجُنُودُهُمْ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرُجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمْدِ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ واجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنا ويوم القيامة هم من المقه أحييون ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس بِرَحْمَةٍ عَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ مِنْ جَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ اللَّهَ إِنْ تَتَوَلى عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتُ تَثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَسْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِنْ لتنذر قَوْمًا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَهُ لَئِنْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَهُ لَئِنْ تُصِبْهُمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ فَيَقُول رََّّنَ لَول أَسَلْتَ إلَ إِا رُسُول فَنَتَّ بِعَياتاتِك وَنَكُونَ مِنَ لِمؤّنين فَلََّ جَ احران تضرر وقالوا ان انك بكل كافر قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى اان لَم يَسْتَجِبْ لَكَ فَاعْدَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ يُؤْتَوْنَ أَجْرًا مَرَّتَيْنِ أَلَا يُؤْتَوْنَ أَجْرًا وَتَئِنِ بِمَا صَغَو وَيَدَرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّئَةَ وَمِنْ مَا رَزَقَنَاكُبُّْون فِ قُون وَإِذَا سَمِعُهُ وَعْرَضُ عَنْهُ وَقالَدُ لَنَا أَغْمَُناَا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ سَلَامُ عَلَْكُمْ سلامٌ عليكم لا أنابتغ الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف مِنْ أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا إن يجبى إليه ثمرات كل شيء يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قُرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَأَتَيْرُ كَمَا سَاكِنُهُمْ دَمْتُسْكَنٌ مِنْ دَادِهِ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيهَا رَسُولًا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 تعل حياه الدنيا اوزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقل فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين اقْ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَضَلَّوْنَا وَأَضَلُّوا إِلَيْهِمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ قيل ادعوا شركاءكم فدعوه فلم يستجبوا لهم فلم يستجبوا لهم وراوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقولوا ماذا اجبتم المرسلين وعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمل وعمل صالحا فعساء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 وهو الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى أَلَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ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 قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما انما فاتحه لتن انما فاتحه لتن بالعصبة اولي القوة إذ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 لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عنوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء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 إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أين لا يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هارك إلا